ستو أتدي لو استو أتدي لو الله أكبر الله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 والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل نباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ذجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء من ربك عطاءا جزاء من ربك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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَوْلِي الْغَضَبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ إِنَّ جَهَنَّمَ ما كانت مرصادا للطاعين مأبا لا بثينة فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميم وغساق جزاو وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآيات لا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا عدائق واعناب وكوابب اتراب وكاسا اندهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء ان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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يوم ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميدك ربنا ولك الحمد الله أكبر